بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم, يقدم الحمد لله والشكر لله لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله كما نعلم هو الول فوقيه هذا ليس كده يقولوا كده ثابت لله العلوه والتوقيه في الكتاب والسنه واجماع الملائكه والانبياء والمرسلين وقد عليهم على الحقيقه ان اهل السنه والجماعه على عباده اي فوقهم مستوينا على عرش عاديا على خلق باين منهم باين يعني منفصل هذا افتضى انه فوق العرش سبحانه وتعالى فقد يعني ترتب اهل العلم لهذه اللغذه التي لم ترد بهذه الطريقه ردا على الحروريه القائلين بان الله عز وجل في كل مكان لكن هذه اللغذه وهي دليل من خلقك ان الله منتصر عليهم هي مقتضى معنى العلوه واثبات فوقيته عز وجل على العرش وهو معلوم من الدين بالضروره ان الله سبحانه وتعالى باقي من صفت يقول يعلم اعمالهم ويسمع اقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم طافيا دله على ذلك من كتاب الله ان الكتاب والسنه اكثر من ان تحصى واجل من ان تستقصى وتظل السليمه والقلوب المستقيمه مشغوله على الاعتراف بذلك لا تنكر والنص الى بعض ذلك الاشاره تدل على ما وراءها وبدايه ذلك وعدد يعني هذه الجل ربما يزيد على 1000 ذري ولكن هو يعني هذه المساله كثر الكلام فيها بناء على بدعه الذهنيه الاوائل الذين قالوا ان الله عز وجل في كل مكان وهو هذا الهواء الذي نتنفسه وهو مثل الملح في الماء والسم في اللبن ونحو ذلك مع أن هذه العقيدة تنافي الجطرة الإنسانية السوية من الشعور بالضرورة رغما عن الإنسان من أن الله عز وجل فوقه وهذا يعني تبحظه في الأطفال الصغار قبل أن تغير فطرتهم أقويل الآباء أو عادات المجتمعات وتنشضوا حتى بالقدر وهم ينذرون علو الله او ينذرون وجوده فكما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى قد ذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام اختصرا من كتاب العلوم لابن علي الغفار الكمان الذهبي رحمه الله تعالى وجعله على ذمه من الانواع من الادله ادله كل نوع من الأدلة تستوي يندرج أدلة متعدده فمن ذلك انظمها اولا مختصره يعني يقصد يعني انواع الادله ثم نذكر ماذا ذكروا تفصيلا يقول وكمن ذلك اسماء الحسنى الداله على ثبوت جميع معاني العلوب له تبارك وتعالى اسم من الاعلى واسم العلي واسم المتعال واسم الجبار واسم القاهر فاسماء فوسنا تدل على علومه سبحانه وتعالى هذا نوع من الادله يندرج تحته فعلا ممكن عشرات الادله من التفسير والسنه ان الله هو العلي ان الله هو الاعلى وهكذا ومن ذلك النوع الثاني ان تدل التصريح بالاتواء على عرشه كتابا وسنه التصريح هي الادله التي دلت على ان الله عز وجل استوى على عرشه سبحانه وتعالى وهذا انه ثاني وهو كثير قالوا ذلك التصريح بالتوقيه لله تعالى تصريح التوقيه رفع فوق وان الله فوق العرش فوق السماوات فوق سبع سماوات ونحو ذلك النوع الرابع من الادله التصريح بانه تعالى في السماء هذا ايضا كثير جدا في الكتاب والسنه التصريح بان الله تعالى في السماء اي جيلورو كما سيبيانه ان شاء الله النار الخامس لعط تصريح باختصاصي بعض الاشياء بانها عنده التصريح باختصاصي بعض الاشياء بانها عنده وهذا يدل على انه ليس في كل مكان وان معدا جله في العلوم هذه اشياء عنده في العلوم و من ذلك الرفع والصعود والعود اليه هذا نوع سادس من الأدله التصيغ الرفع اليه والصعود اليه والعروج اليه وأنواع منها رفعة سيدنا صلى الله عليه وسلم ومنها صعود الأمعاد الى الله عز وجل ومنها صعود الأرواح الى الله سبحانه وتعالى روحين عند قبضها ومنها عروج الملائكه ووقوف الله سبحانه وتعالى ومنها معراج النبي صلى الله عليه وسلم الى ما فوق سدرة المنتهى وهذا كله في نوع العروج والصعود التصريح لان الصعود والعروج وارتفاع الى الله عز وجل ورفع الاشياء وكذلك تنزيه الاشياء من عندي سبحانه وتعالى كما جاء ومن ذلك النوع السابع من الادله التصديق النزول لذو جل وتعالى والنوع الثامن التصديق بتنزل الملائكه ونزول الامر من عنده وتنزييه الكتاب منه سبحانه وتعالى النوع التاسع من التدله رفع الايدي في والابصار في الدعاء رفع الايدي في الدعاء والابصار في المواضع التي ورد فيها ذلك مثل من ابتدار النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي لتغيير قبلة لرفع نظره إلى السماء و من هذه الأدلة النور العاشر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في فضبته بإصباعه ورأسه بحاجة الوداع صلى الله عليه وسلم ومن ذلك النور الحديع عشر أنه سصل ويدا في ذكر العرش وصفة ده واضافته الى الله عز وجل غالبا وانه تعالى فوقه سبحانه وتعالى ان النوع ال11 من الادله ما قص الله تعالى عام في رفع دعنا مطاوعه بتكذيبه ان موسى في السماء ان النوع ال13 من الادله ذكر تجليه سبحانه وتعالى بالجبل وهذا يدل على انه ليس في كل مكان وإنما تجلى للجبل فهذه الجملة أنواع الأدلة وتحت كل نوع عشرات الأدلة بدون مبالغة لو ذكرنا الأدلة في كل نوع منها لكان ذلك يعني شيئا كثيرا جدا لكن قير الله يقول أنها أكثر من ألف دليل على ذلك المسألة وفعلا ليس هذا على سبيل مبالغة بل لو جمعت وكان ذلك كثيرا جدا جميع الايات مثلا التي فيها اسماء الله الحسنى الداله على العلو وقد ذكرنا ان جميع معاني العلو ثابتة له عبر العلو الخاص وعلو الشان وعلو الذات يقول ربنا الله فمن ذلك اسماء الفضله الداله على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كسميه اعلى وسميه علي وسميه المتعالي وسمين الظاهر وسمين الظاهر والعليا قال تعالى سب اسم ربك الاعلى يعني سبح ذاكرا اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك الاعلى يعني سبح ذاكرا اسم ربك الاعلى ضمننا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى هذا ثابت من جمله احد لو عدينا بقى نكون في الاسم الاعلى ولد في كم موضع هنا السنه او في كم موضع في القران فكان كل ذلك من ضمن اعداد الادله في هذا الكتاب فقط فقال تعالى وسع عرسي السماوات والارض ولا يوعه حفظه ما وضو العلي العظيم وسع عرسي السماوات والارض الكرسية على صح الأقوال مفلوق من المفلوقات غير العرش وهو موضع من قدمين كما قد ابن عباس وجراب عنه ثبت ذلك من خلالنا التجار والسماد أرض إلى جانب الكرسي كحلقة انتفلات فالكرسي واسع في سماوات ونرض فهو أعظم منها وأكبر والعرش أعظم من ذلك وأعظم واللعب عبد وجده أكبر وهو فوق العرش سبحانه وتعالى قال وَلَا يَؤُذُهُ حِظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ذَا يُسْكِلُهُ حِظُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيِّ وَهَذَا هو الشاهد في هذا الأمر وهو اسم العلي سبحانه وتعالى اسمه الحسنى العلي وهذا ورد في أذلة كثيرة من القرآن قال تعالى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَفِرًا فقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباضل وأن الله هو العلي الكبير فقال تعالى حتى إذا فزي عن كل بهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فقال عز وجل إنه علي حكيم وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال المتعالي عز وجل اسم متعال من الاسماء الداله على العلو فقال تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباسط اسم الظاهر من الاسماء الداله على العلو وهذا وارد في السنه تقريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم انت الظاهر فليس فوقك شيء هذا الحديث اتفق على صحته حديث ينبدأ أن يجعل في ضمن هذا النوع من الأدلة ومن ضمن نوع الأدلة الذي فيه التصريح بالفوقية فالله سبحانه وتعالى الظاهر وهو الذي ليس قوقه شيء عز وجل فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهذه أقرب في علو القمس ولكنها مستلفمة لعلو الشأن كذلك وفيها التصريح بالفوقية وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلوب له تبارك وتعالى ذاتاً وقهراً وشأناً ذاتاً أنه فوق العرش وقهراً مع الغلمة ونفوذ أمره عز وجل في خلقه شاء أم أبو وشأناً تعالى عن النطائس عز وجل ومن ذلك التصليم الاتواء على عرشه وهي المسألة التي هي فحل تمييز بين اهل السنه واهل البدعه هل يمرونها كما جاءت ام يؤولون الاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك فوسن عقيده الاستواء دليل على العلوم من ضمن ادله العلوم والاستواء صفه من افعال الرب عز وجل بدليل انه وضع في زمن معين انه بعد خلق السماوات والارض ان ذلك كان في يوم الجمعه كما ورد بذلك الحديث ذاك والله وعد ذل ذلك امر ابتغاء في سبعه مواضع من القران العظيم قال عز وجل في سوره الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش وقال تعالى في سوره يونس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ودل ذلك قالت علا في سورة الرعد اللهم الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقالت علا في سورة طichiان الرحمن على العرش استوى وقالت في سورة فرقام الذي خلق السماوات والعرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأد به خليهم وقالت علا في سورة السجدة في سورة تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينه في ستة أيام ثم استوى على عرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتبكرون يذبع الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه فيها عدة أنواع من الأدلة فيها نزول الأمر من عنده وفيها عروج من الأرض الأمر وهو أعمال العباك وما وقع من مقادير إليه أز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هذا النزول ونزول الأمر ثم يعرض إليه الأمر وقال تعالى في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في شدة أيام ثم استوى الأرض يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحوز فيها وهو معكم اينما كنتم فالله بما تعملون بصير اذكار يا جماعه الله عز وجل فيها بين ذكر الاستواء على العرش وبين العلم وبين المعايا الله عز وجل مع عباده بسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى وما ايته لا تنافي علوه وفوقيته فهو قريب في علوه هو عز وجل لا يدرى من خلقه ويقرب منهم كيف شاء وهو معهم اينما كانوا وهذه المائيه لا تستلزم حلولا ولا مماسكه ولا ولا اتحادا بل ايه من ايات الله الصغيره القم مع المسافر حيث يثير وهو في السماء والمسافر في الارض والمعنيه حقيقيه وانك تقول غيرك انا معك وانا اسمعك تعني بذلك وانا اراك او انا اؤيدك وهذا معنيين مختلفين يا عم ولكن هو مع ذلك لا تستلزم انك تلبسه او انت الا في بالحقيقه التاخر عند التامل ان لفظ المعيه يقتضي الانفصال والبينه ده فاقل يعني نقصت بقولنا قبل كده فنقول فلان مع فلان فهذا قطي انهما زادن حصرتان والا فالحال في شيء ليس معه ولذلك ما نتصور ان هذه الايه دليل على الحلول والحلول زي ما قلنا ان هو زي ايه الملح اللي جاي في الميه فهذا امر في الحقيقه الا يزيد على خلافه من اولها الى اخرها لانه هو معكم اينما كنتم هي تصان عنها وتصان عن الظن الكاذب بل هي تقتضي انفصال الوجدان والله بما تعلمون حسبي سبحانه وتعالى هو غير معي اصبت يعني معنى زائد على معنى الايه كما في هذه الايه الكريمه قال ما يرجو يعلم ما يرج في الارض وما يخرج فيها وما كل منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها وَمَا يَنْزِلُ نَكْتَوَيْهُ وَمَا يَوْرُجُدِهُ وَهُوَ مَعَكُمْ إذاً المعنى المعية معنى زائد على معنى العلم ذكر العلم ثم ذكر المعيث فإذا أمر معلوم فإن الإنسان قد يعلم ولا يكون معه من يعلم فالمعية أمر زائد على مجرد العلم قد يعلم وهو غائب والله عز جل ما كان غائبا هو معكم بسمعه وبسله وقدرته وعلمه ولذلك مش الإلم فقط وفي حديث امس في فضل الجنوع وتسميته في الاخرة يوم المزيد الحديث بطوله وفي اخيره قال وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على عرش رواه الشفائي في مستده وعبد الله بن احمد في كتاب السنة ابن خزين وقد جمع الظاكر ابن ابي داود طرقه في لزء رأيك فيه مقار في ضعف يعني ولكن في الحقيقة هذا لزء من شواهد له شواهد متعددة له شواهد متعدده تدل على ثبوت هذا المعنى ويكفي شواهد القران ان الله عدد الله خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش فاليوم السادس ويوم الجمعه وقد حسن بعض العلماء هذا الحديث بما يعني دل عليه من معاني فاسده من شواهد انا متعدده عن كان هو اثباته بالضبط وعن ان الله تبارك وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز بين أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على أرشه قال محمد بن عثمان الحافظ هذا حديث صحيح الحديث إسناده صحيح ذكراه الذبي وقال يؤتو الوثقاد رواه الخلال في كتاب السنة وقال ابن القيم في اجتماع دوش إسلامية بإسناد صحيح على شبط البخاريس هذا هذا هو تعالى في جنته فيه زي فيه في زي في التي زوجهاتي انه في السماء فهو فوق جنته عز وجل وسبحانه وتعالى في جنته على عرشه لان العرش سقف الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام واذا سقطت النواصي بدوس فانه اوسط الجنه انه اعلى الجنه وسقف عرش الرحمن والله في جنته يعني فوق جنته سبحانه وتعالى اه قد ذكرنا لنا نرجى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عدس هو ده الذي هو ده عديد صحيف الأول صحيف أيضا والثاني أيضا صحيف النقل السابق ده كان كلام ذا القيم وكلام الذهبي كان على الحديث الذي حديث خلال بن عمانه حديث أمس حديث صحيف كما ذكر هنا وهذا حديث صحيحة لما فرغ الله من خلقي اثتوى على عرش الله من خلفي كتب سنة بسنة صحيحة صحيحة بخاري مريك العبادة رضي الله تعالى عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السنوات والأرض فذكر حديثا طويلا قالوا ثم ماذا يا محمد قال ثم اثتوى على عرش قالوا أصبت يا محمد لو أتمنت ثم اثراح فغاضر وضبان شديدا فأنزه الله تعالى وَلقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِجُوعٍ رواه ابن درساك مصححه في سنن الدقال ضعفه ابن رجب حديث ضعيف لكن اجماعنا الذي ثبتت له العديده الصحيحه يمكن ان يحتمل ذلك في السوالف فيه والله اعلم وسبب النزول في غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قور اليهود مروي موقوفا من طرق اخرى والله طوي عن يعني, يعني كل كتاب شريف فيها مقل لكن رؤيه عن غير واحد من السنين والصحابي وقال النبي حسين العقيلي قال عبد الهادي بن عقيلي قال قلت رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض قال كانت في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه قال ذهبي سند حسن الشغل ده ضعف هذا الحديث ومعنى في عماء يعني كان في سحاب العماء هو السحاب هذا هو المعروف لغه ما صد كان في عماء يعني فوق عماء في برضه بمعنى كوكب ما فوقه هواء ما فوق العماء هواء وما تحت العماء نواء ان صح الحديث او قسط فمعناه ما ذكرته وهو الذي ما ذكرنا في الراء كان في عماء يعني كان فوق فخذ كما في قول عذرا لا ينظرون الا الى يفي بهم الله في غلل من الغمام اي فوق غلل من الغمام فالله عز وجل ياسيهم القيامه فوق غلل من الغمام من الصحابه فكان في اعماق يعني كلام فوق اعماق ما تحت الاعماق وما فوق الاعماق هواء يعني لا شيء قال الترمذي حسنه الترمذي ورده وخلق عرشه على الماء ثم خلق عرشه على الماء قال يزيد بن معروث ان الاعماق الهي لا تجمع شيء والصحيح ان الاعماق ما ذكرنا انه طعام مستخف والله اعلم لو هنقصوا حديث ضعيف نقول ما نريد ونسكت لا لان الحديث اذا حصلنا من بعض قال غيره خصوصا فلاشك ان هذا يعني مما قديم عليه معنا ثانيا ان هذا الامر ثبت من قول القران بمعنى ان الله ياتي في غرر من الغمام فتفسير هذا كلام المعرفه يعني استعانه يجب بتفسير الايات التي وردت فيها الحديث علي بن عباس رضي الله عنهما عام عن مره عن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء قولي تعالى ثم استوى الى السماء قال ان الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء فلما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فتمه سماء ثم ادب الماء فجعله ارضا ثم تقاها فجعلها سبع ارضين الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحد استوى على العرش إسنا دول جديد وإن كان فيه مطالفة بقوله ولم يخلق شيئا قبل المال الحديث الآخر أول شيء خلقه الله تعالى القلم إن أول ما خلق الله القلم هذا يمكن جمع بينهم بالتخصيص لم يخلق شيئا قبل الماء الا الغلب ان يخلق شيئا من الكائنات المعروفه المشهوده من السماء والارض قبل الماء هذا لم يخلق شيئا قبل الماء اي الذي هو مصدر هذه السماوات والارض لم يخلق شيئا منها قبل خلق الماء الذي هو مصدرها والله اعلم والقائلون بان العرش اولا هذا الحديث يرد عليهم في هذه المساله لانه قالوا لم نخلق شيئا قبل الماء لكن الظاهر الله عز وجل نباكم شيئا من سماه الارض قبل الماء فانه قال لما هذا جثوا فالخلق اخرج من الماء يقاما حصل الخلق اذا اخرجه من الماء الخلق من السماوات والارض الحديث رواه السدي وكبير الطبري في تفسير البيقي حسين وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابي هريره اخذ بيده فقال يا ابو هريره ان الله تعالى خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش يوم فقد هذا الحديث رواه ابن حبان وان سئلوه في السنن الكبرى رواه نسقم فيها اختصار قال الروى النسائي وفي اخبر ابن عجمان قال الذهبي وصفه ابن معين قال محاتم يكتب حديثه ولجنه الاذي وحديثه في السنن اربعه هذا حديث غريب من اصره هذه جملة ادلة في السنة في التصريح باستواء الله على العرش وقد تكلم الامام مالك رحمه الله على معنى الاستواء وتكلم غيره كذلك والكلمة المشهورة عن الامام مالك وهي روايه عن سلمة رضي الله عنها هي اقدم ما روى عنها هذه الكلمة قالت الاستواء معلوم استدل اذا مستلمات في قطاع ضعف لكن عن مالك شبه متواتر قال الاثباته معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومعلوم يعني معلوم المعنى يعني مفهوم المعنى ولماذا قد استسلم سبب بالاراض منها على على العرش وهو قول مجاهد ان استراده القضاري فيه صحيح قال البخاري ضعيف ثم تغيد قال مجاهد على على العرش على هناك ارتفع وصعد وكلها ثابته في الاحاديث كما سيمر بنا ان شاء الله هذه الالفاظ هي الثابته هناك رضو الرابع ذكر رضو القيم في النونيه ونقله عن السلف وان التحقيق يظهر انه لم يقل ان الصحابه والتابعين يعني قالوا نوعا غرينا في ذلك وهو لفظ استقر ولم يجد لفظ استقر في احاديثه الصحيحه حتى يفسر الاجواء به والله اعلم والله واما رفض الجلوس فلم يفسره احد من السلف رضي الله عنهم ورد في احاديث فيها مقال ولم تجد مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم فغيرنا يثق ان يفسر التاو بجلب وليست من كلمات السلف في تفسير فاما الكيفيه المشهوره فواجب ان نفسرها بما وثبت في الدوسور من معنى العلوم والارتفاع والصغط وما لا يدل عليه الدليل من ذلك وما كان غريبا في اللغة لا ينبغي أن يفترضه هذا اللفظ من الكتاب فهي ثلاثة أنفاظ هي صحيحة رفظ على وارتفع وصغط استقر وجلس لا يفوت ذلك ولا يصح ده قرر من ذلك التصريح بالتوحيد لله تعالى ده نوع قلنا ليه ثالث من الادله وهو تحت تحته جمله من الادله كثيره جدا لو شفنا كده ان تحت نوع الالتواء سبع ادله من القران غير الاحاديث التي اوردها وغيرها كثير واختص في الحقيقه يعني ممكن ان نذكر من ذلك شيء من الفكر في الحديث بعض بنقول الجزء اللي وارد فيها في قضيه اتمام الابتداء ثابت وبالتالي فهذا في الشواهد تكون قويه يعني يروى كشاهد وان لم يكن شمل كل شاهد من الشواهد صحيح من ذلك تصريح الفوقيه لله تعالى قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهي كما ذكرنا هنا يعني ظاهره في فوقيه القصر حروف قصر وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يظهرون هذه نص في الحقيقة في لفظ فوقهم يعني سبقها بمن يخافون ربهم من فوقهم لا تحتمل تأويلا ولا صرفا ولا تحويلا وإلا بيعني يدعسف لا يقبل ولا صح لغة ولا شرعا ذكر الله عن ملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم ويرد على الجهل الذين يمكنون لفظ فوق والمبتدعون من الاشاعره وغيرهم يقولون فوق يبقضي ان لفظ صوت يقتضي الامر يعني التحييز في احد الجهات هذا كلام باطل فنحن لا نقول ان الله عز وجل يحوز شيئا او يحوط به شيء والجهات المخلوقه لا نقول ان الرب يحب فيها وانما الصوت هذا الامر من نفسه ولا يلزم ان يكون مكانا مخلوقا حل فيه الله عز وجل ولذلك اقال قوم قيم وقال مزملهم الله ما تعنون بالتحيز وما تعنون باثبات الجهه إن كنت ترى شيئا وليديا شيء مكان مخلوق فنعم نحن لا نثبت ان الله يحل بمكان مخلوق ولكن هذا الله فوق العرش وما وراء العرش وما فوق العرش الله سبحانه وتعالى فوق العرش وليس هذا مكانا محدودا حتى يقال ان الله يحل في ذهماكن المخلوقة ويكفينا ان القرآن والسنق صرقوا لغة فوقية ولا نقوله هو واحدة من الجهة الست مهما كان حتى لو كان الله عز جدل لقراء لا يرد منه التعيز ولا يرد منه التجسيم كما يقولون وشبهات داتي اشارها مثل الغزاري في هذا الباب ان الاسطوع العرش لو قلنا ان الله طوق العرش يقتضي لا يكانه انه يكون مساوي او اقل منه او اكثر منه فهذا الحقيقه اقول لك ان لو كان على العرش يبقى جزء يطلع بره ولا جزء هيبقى مساوي له ومحدود ولا هو اصغر منه ولا هذا ولا هذا كله اعتقاد الاول تفسيم ثم بعد ذلك يريد ان يصرفه ويحرفه بعد ذلك يمشي بالادواء هذا باطل لا شك فيه فنحن والله كان دليل الفاظ الدرج فهي لازم لكتاب الله وسنته وصحته ونحن نعتقدها وإن كنا نعتقد أنها ليست واجمة للفهن لأن فوقية الله ليست كفوقية دي رسم على جسد ليست كفوقية مخلوق على مخلوق حتى نقول يلزم أن يكون إن أكبر منه فيكون في أجزاء خارج خارجة عنه مثل هذا تصور وتخيل الإمام المادد قال الكيف هو مجهور والسؤال عنه بالعالم ومستطاعه ضرح نجد هذه الأسئلة منكر وضعته ولم يطرح السلطة دون راي عليهم بل أمروها كما جاءت جاءت ولو سمعوا مثل هذا الكلام لأوسعوا من قالوا ضربا وتعنيفا ولمة وربما كان أشد من ذلك عندهم كما ذكرنا لو كانت هذين الفاغ لأيدينا فهي للقرآن والسنة ده لفظ القرآن تخطئ الفرقية دي قلت له بعد كده أن هذا لا يجوز أن يوصف به رب الله أعلم سبحانه وتعالى دي ما وصف به نفسه ده دك يعني كما يقول شير الشنقيت رحمه الله يعني في نأخذ ذلك كان ال ال ال جام او المؤول يقول ان هذا اللفظ الذي وصفت به نفسك استوى لا يليق بك وانا اعلم بما ينطق يطلق عليك وانا احذفه واتي لك بلفظ اخر اليك وهو لفظ استوى هذا يعني حقيقه قول من يقول ان هذه الفضله لا يوزن يطلق على الله واما الاستوله هي التي ورفض الاستوله على الضباط بالتاكيد ان احنا بنكمل ان الحاجات دي احتمال وقلنا بها بعض اما رفض الاستوله فليس هناك وجه في تفسير الاقتواء به لا في العربيه ولا في الجهه المعنى بل انظر يا اسلوب ادب حقيقه قول مؤوله بالغ ولفظ فوق هذا الذي وصفت نفسك به وصف كبير رسوله لا يليق بك وهو يستلزم التشبيه والتحيز والتبذيل وانا احذف واتي بما يناسبه بما يرسم يناسب الله نعوذ بالله هذا كلام في متفسده ضلال مبين ولا يهدي الله غير ذلك يقول ما اشبه هذه الافعال التي زادها المؤولون استوى استوله بالنون التي زادها جهود في حطه تقرئ انتحر من تحريف الكلم من تحريف الكلم عن معناه الغرض المقصود ان رفع فوق سند في الكتاب والسنه وحظنا لهذه الايه يصافون ربهم من فوقهم ويسعلون ما يصون صريح نص ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة لان تقتل مقاتلتهم وتذبا ذريتهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم ملك من فوق سبع سماوات في لفظ فوق سبع جرت يعني مرسل سبع سماوات سنده حسن رواه النسائي في السنن الكبرى حسن حدثه هشام الباني رحمه الله في مفتسر لابد سبعا اربعا فقال الذهبيه مرسل حديث محمد ابن كعب ابن ملك وذكر الحفظ رواية ابن اسحاب من مرسل على القمع ابن القص وعرضوا الحديث في البخاري ومسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيه بحكم الملك من غير ذلك سماوات لكنها ثابتة فزيادة وثقة مقبولة حكمت فيه بحكم الملك من فوق سبع سماوات فصرح النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فوق سبع سماوات وفي صحيح البخاري ان انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب تفتخر زينب رضي الله عنها تفتخر مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كلها هذه كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات هو البخاري والترمذي حديث صحيح وقال النص من كلام ام المؤمنين رضي الله عنها تقول وَزَوَّجَ لِلَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَنَوَاتِ فمن يتحرج بعد ذلك من إطلاق الأرض فوق بعد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام المؤمنين وفي سنة أبي دعوذ من حديث جبير المطعب رضي الله عنه قال جاء عراضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله جاهدة الأنفس وضاعة الأيال ونهكة الأموال وهلكت الأنعان فاستثق الله لنا فإننا نتشفع بك على الله ونتشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسك ادري من الله قدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وضوء اصحاب ثم قال ويسك اننا لا نستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك ويسك ادري من الله ان عرشه على سمواته هكذا فطلب اصابعه مثل القبة عليه وانه وانه لا يطب به اطيط الرحل والرث الاطيط هو الصوت الذي يصدر من الشيء بثقل ما يقع عليه لو في حاجه الزلزله اللي ممكن تكسر حاجه كده فهذا اذا سقل ما عليه سمع له اطيط يسمى هذا اطيط هذا حديث في البخاري وفي روايه ابن بشار قال ان الله فوق عرشه فوق عرشه وعرشه فوق سنوات وكان الحديث الثاني الحديث العباس بن عظيم الطالب رضي الله عنه قال كنت في البضحاء في إصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بين السحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قال السحاب قال والمز قال والمز قال والعنان قال والعنان قال, قال, قال أبو دوتا وتبغدتم العنان جيدا قال هل تدون ما بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو إثنتان أو ثلاثون وسبعون سنة أو ثلاثون وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماء ثم فوق السماء الثبيع بحر بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهوره العرش بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك تعالى فوق ذلك زاد أحمد وليس أخفى عليه شيء من أعمال ابن آدم عضبا فيه ضعف هذا الأسفل ضعيفا وفي سنة ابن ماء جكر حديث جاب رزي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع عليهم نور صرفوا رؤوسهم فاذا الرب قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنه قال وذلك طور الله عز وجل سلام قولا من الرب الرحيم قال فينظر زيهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النعيم فداهم ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم فيه سابير مفتشي ضريف أيضا معناه ثابت للثماء السلمة نعم ثم تكرنا وبيذكر هذه كشواهد وفي حديث الشفاعد الطويق عن أمس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخل على ربي دوارك وتعالى وهو على عرشه وهذا حديث ثابت في الصحيحية وذكرت حديث ربيع عبد في بعض الثامر المكاري فاستأذن على ربي في داره فيكرمني عليه فهو قلبك ومص لكن هو قام رواه بدون ذكر وهو على العشاء وما اما لفظ داره فهي في البخاري معلقه فادخل على ربي فاستأذن على ربي في داره هو داره لي الجنه اه والله ان هو صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه فيستأذن فاذها في داره يعني فاستأذن انا في دار ربي عز وجل وهي الجنه استأذن على ربي يبقى في متعاهده الرسول عليه الصلاه والسلام او ان الله يكون في ذلك اي فوق جنتي عز وجل كما ذكر قال عمر ابن عبد الملك قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربي عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرش ما منها لقرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصية فتحولوا عنها الى ما احببتوا من طاعتي اللي تحولت لهم عما يكرهون من عذابي الى ما يحبون من رحمتي طعفوا ذلك نجد طعيم أيضا هو رفض ارتفاعي على عرش هو أشاهد لما تكمل المعنى تفسير الصوت وعن جابر بن سويف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا مما كان قبلكم لذى سفر ديني فتبختر نظر اليه فنظر الله اليه من فوق عرشه فمقتله فامر الله فامر الارض فاخلفته طبا يتجلد جلدها رواه الدارمي وشهد البخاري مثله اللوغ من فوق العرش ولكن بي ان الله سبحانه وتعالى خلق خلقه بالاط وهذا ما يثبت طبعا هو المدعي الظالم اوكي حديث احمر عن حسين في بدت غلط كان الله معد وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء عزيز صحيح اصحوه في البكاري حتى سايت جدوات احد من الصحابه رضي الله عنه وقال لك فليك روده في جنابه الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان العبد لا يهم بالامر من التجاره او الدناره حتى ييسر الله له وييسر له نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عينه فإن اتفرتم له ادخلتو المنف اثناثه صحيح كما ينبغي ان يجعل في الألفاظ المنفوفة ليأقول الصحابة رضي الله عنه صحيح لكن المنفظه منفوفا وعنه عدن سعود قال رضي الله عنه العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله هو رويه مبوفا مرفوعا وإسناده صحيف رواه البيعطي في الإسلام والصفاد وابنه بزيمة واللالكئي وذكره ابن ذهبيه في العلوه وقال إسناده صحيف وقال البانيه سنده مجيد مرفوعا لمريه عليه السلام ومبوفا علي المسيح وذي الله ذهران قال الذهبيه رواه عبد الله ابن أحمد الصنة وأبو وكر بن المنجر وأبو أحمد العثال وابو القاسم الثبراني وابو الشيخ وابو القاسم الثلال كأي وابو عمر الطلمان كيه وابو ذكر الضيعة كيه وابو عمر بن عبدالبر في توالي فيهم تآل فيهم عنهم في عن لفاتهم وإنه دور صيح واخرج ابن عبي شيبة ابن حسان ابن ثابت رضي الله عنه انشد النبي صلى الله عليه وسلم شئدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عدو وأن أخى الأحقاف إذ قام فيهم يقول بلاك الله فيهم ويعلل وأن أبا يحيا ويحيا كلاهما له عمل من ربه متفقد مرسل هذه كلها في التصريح من فوقها والثابت منها هو الأصل والضعيف شاهد بهذا يؤكد النوع الرابع التصريح بانه تعالى في السماء وضعنا في السماء عند اهل العلم تفسر على معنيين على معنيين المعنى الاول وهو الاصح ان السماء مصدر بمعنى العلوم سماء يسقي سموما وسماء سماء يسقي سموا اي علوا وسماء اي علوا فالله بالسماء اي بالعلوم كما نقول فلان في المسجد فلان في ال في كمان العده مثلا هو في عده كما قال عبد الله بن مدينه جفر في عده وشقاء فهذا مصدر فالله عز ذم في السماء معنا في العلوم والمعنى الثاني في العلوم في السماء بمعنى في فوق السماء, السماء كما قال عبد الله بن فسيخ وفي الارض 14 حرف فحروف الجر تستعمل بمعنى بعضها بعضا ففي بمعنى على ففي يستخفون في الارض اي على الارض وليس انهم يخرقون الارض قالوا ولا اصلبنكم في جذوع النخل ليس انه يفتح النخل ثم يضعهم فيه ولكن في جذوع النخل اي فوق جذوع النخل او على جذوع النخل وهذا هو التفسير الثاني لهذا والاول هو الاظهر والله اعلم وكذلك قال الشيخ الاستاذ ابن رحمه الله ان يقال ان الله في السماء ولكن يصان هذا عن الظنون الكاذبه من ان السماء تقله او تظله تقل يعني تحمله وتظله يعني تظله <تصفيق> الذي يتصور ان الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته ان السماء تحيط به ان ده معنى في السماء اذا يكون من قال ان الله في السماء فقد كفر وهذا سوء ظن وسوء ادب ف 셋ين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ان الله اسطمان بعد ذكر القرآن لذلك وذاكه وآآآ became قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من أخبر ان الله ب السماء قال عنها انها مؤمنة فكيف اشهد الص Jungle さم بالايمان بمن يقول ان الله ب السماء ثم يقولون انتم من ذلك الكفر وهو كما ذكرنا سأضن بالله وبرسوله م게 ف انه يحمل كلامه على معنى الكفرين انه يظهر منه الكفر تعالى الله عن ذلك فانه ما ظهر منه الا الحق وما بان منه الا الصدق وهم اتأوا ظن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم ثم حرّفوا الكلم عن موضعه ولم يثبتوا الحقه الذي ثبت في الكتاب والسنه دل وقوعه في التحريف ثم الغم بالنفي والتعطيل لانه نفوا ولم يثبتوا فتقول يصان قول قول نبي عذرا لا امنتم من بالسماء وقول النبي عليه الصلاه والسلام اتى هذا دون وانا امين ومن بالسماء يصان عن الظنون الكاذبه من ان السماء تظله او تكذبه اي تحيط به ليس شيء يحيط بالله هو عز وجل العلي العظيم العلي الكبير السماوات والسبع الارضين في كف الرحمن كف ردك في تدبيره هو عز وجل الاكبر سبحانه وتعالى يقول ومن ذلك التصريح بانه تعالى في السماء قال الله تعالى امنتم من في السماء ان يقذف بكم الارض فالى ليتموا ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم صاخبه فستعلمون كيف ذلك هذا يعني صريح وواضح جدا في, الدم في ان الله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء انه الذي يقذف من الارض وهو الذي يرسل عليه الحاسد وليست كما اوله المتاولون من في السماء امره فان امره عزه جل في السماء والارض ولا يتناقض هذا مع التقويض وكذلك قولوا من في السماء ملك من الملائكه فهذا باطل ايضا لا شك في بطلانه لان الضمير انما يعود على اقرب مذكور والايات قبلها وبعدها كلها في اثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عن النقص والمحال فلا شك ان من في السماء هو الله سبحانه وتعالى تمام يعود على الله عز وجل يخسف هو عز وجل فضلا عن ان الادله الكثره لا تحتمل ذلك في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دعث علي بن عبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن في دهيبة قطعة ذات في أديم مقروض لم تحصل من ترابها تحريف دلاله وراء فقسمها بين أربعة نفر بين عويلة بن بذس وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما القمع وإما عامل بن التفيل من كبار المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم لم يكونوا من يعني أستابقنا أعلمون الجنة صلى الله عليه وسلم يتعلفهم بها سرطة فقال رجل من أصحابه كنا نحن حق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين ومت السماء يأتني خبر السماء صباحا ومساءا قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجندين وجندي الخط واذر العلين مشرف الوجهين ناشز الجبهه ناشز يعني ماشي الجبه بتاعه بارده قالت انظره فضيحه قال ناشز الجبهه كتل لحيى محلوق الراس مصمر الاذان فقال يا رسول الله اتق الله فقال صلى الله عليه وسلم ويلك اواليت حق اهله الارض ام ان, أن يتقي الله قال فلما ولى الرجل قال فالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب غلقه قال لا لعله أن يكون مصل فقال فالد وكم من مصل يقرب لسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأ أمر أن أنقب قرب الناس ولا أشق بطنه قال كنظر إليه وهو مطحف فقال إنه يخرج من ضبطي هذا من قصف هذا قوم يضربونك ضربا موجراث فلا يجاوز عن جرامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه واظنهم قلع عند الطوم لاكن لهم قطفه اتفقنا عليه رغم زدي وموسى وداود والنبي باحمد ورابعته كلهم لو قال النبي عليه الصلاه والسلام انا دعى مروني وانا امين ومن في السماء الله عز وجل استأمنه على وحيه فكيف لا يثمنه الناس على امواله وقال معاوية بن الحكم في حديث طويل قال وكان في جارية طلعا غنم نسيت بلهخذ والجوانية كان فطلعت ذا يوم فاذا ذئب قد زال بفات من غنمها وانا رجل من بني ادم اسف كما يسفون اسف ان اغضب لكني صققتها صك لكني دي في لغه قعد الحكم بمعنى فان قال فرائح القوم يشككون دهسكونني لكني سكتت لكن يعني ايه فسكت هو نفس الحديث لما تكلمت الصراطي وقال واي قومي قالوا انضروا الي هكذا فضرب القوم اقديم فتعلمت انهم يشككونني لكني سكتت فهنا قعد الرجل بريء ادم اسف وكمان سكون لكني صكت صكك وطبعها على وجهه لما ايه ضيعت شيئا من الغنم ثم ادينك له قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه كيف ردت المملوكه على وجهها امر عظيم النبي عليه الصلاه والسلام قالك فارته قال له هتبقى دارت معكم المملوكه فكان فارته وانتهى قلت يا رسول الله افعل وافقوا قال اديني بها فديته بها فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا قال انت رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فانها مننا من اخرجه ابن حجر وابو داود والنسائي قوله واحده انا الاهم في التصنيف انا ورص قاضي في صحه السؤال عن الله عز وجل النبيين اين الله وان الاجابه الصحيحه في السنه وهو كما ذكرنا معنا في علوم ان يقول بعد ذلك انه لا يجوز ان يسال اين الله اين الله قُبض الضال مضه ولو علم صحة الحديث فأنكر ذلك فهو كافر نعود إلى الله لأنه يمكن أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت إذا علم صحة الحديث لأن لأن رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل عين الله فكيف أقول عد ذلك عبد أن عين يسأل بها عن المكان وهذا ينزه عنه الله عز وجل هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم اين هذه يسأل بها على المكان وهنا المكان هل هذا المقصود بمكان مخلوق لا للسماء هي في العلوم سبحانه وتعالى او فوق السماء كما ذكر وليس المقصود مكانا مخلوقا يحل الله عز وجل فيه قال ابن الدرداء رضي الله عنه قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول ما اشتكى لكم شيئا او اشتكى ابو له فديقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ربنا الله الذي في السماء قال يا ربنا الله أو ربنا نفع اسمه تلع. ربنا الله الذي في السماء نفع Becca قد تمسك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض تغسر لنا حبنا وخطايا ظلمنا وخطايا أنت رب الطيبين أزل الرحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع في اطرق حديث طيب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحموا الرحمن يرحموا من في الارض يرحمكم من في الثمان الله حمد الرحمن هذا حديث خريف قال الرحم سجنة من الرحمن من وصلها وصل بالطمام قطعها قطع الطرق سيدنا متعلقه بالله سبحانه وتعالى صارت شؤوننا متعلقه باسمه قال ذي يقال حديث فطم صح وعن عمر بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ابي اللي هو حصيف قال يا حصيف كم تعبد اليوم الهه قال ابي سبع سته كان في الارض وواحدا في السماء قال فايوه تعبد لرغبتك ورغبتك قال الذي في السماء قال يا حسين انما انك لو اسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلما اسلم حسين قال يا رسول الله عليه ابن الكلمتين اللذين وعدني فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهبني رشدتي واعدني من سرك قالت مريم حسب الطريق وعيد الصحيح فاللهما قال إنا رجدانا وعيدنا من سلوات السلوات وعن أبي رايرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يده امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى أربعانا رواه مسلم في الصحيح مع ابن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا ذات يوم في نائر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذمرت امرأة من بنات فقال أبو سفيان من مثل محمد في بني هاشف إلا كمثل الريحانة في وسط الزد فسامعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد على منباله وقال مبال أقوال أقوال تبلغني عن أقوال إن الله خلف سماوات سبعا فاخترى العليا فسكنها وأسكن سمواته من شاء من خلبي ثم اختار خلقه فاختار بني آدم فاختار العرب فاختار مدر فاختار قريشا فاختار بني هاشف فاختارني فلن أزل من خيار فمن أحب قريشا فأجب يحبي أحبهم ومن أبغض العرب فضيبوضي أبغضهم حد الضعيف قال تبيعيث المنكر نعذ صدق فإذا نفضت فاختار العليا فسكنها نفض منكر لا شاهد له نفض من الكتاب والسنه لفظ ان الله خلق السماوات والارض فاختار عليا فاستكانها هذا غضب منكر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكه فاذا كان قبر الصالح قال فرجي ايتها النفس المطمئنه ارجعي ايتها النفس المطمئنه وابشري بروح وريحان ورب المغير الاقدام سيقولون ذلك حتى يغرق بها الى السماء التي فيها الله عز وجل تجليل الله يعني التي فوقها الله هي السماء السبع ان الله فوق العرش حديث صحيح رجع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اسري بي قررت برائحه طيبه فقلت يا جبريل ما هذه الرائحه الطيبه قال هذه رائحه ماشطه ابنتي في العوض رائحه ماشطه ابنتي فرعون واولادها كانت توشدها على الوسط اليمنى الوسط اليمنى فصقت بسم الله تعالى فقالت ابنته هذه قالت لا ولكن ربي ورب ابيك الله قالت لا ولكن ربي ورب ابيك الله فقالت أخبر بذلك أبي قالت نعم فأخبرته فدعى بها فقال من ربك هل لك رب غيري قالت ربي وربك الله الذي في السماء فأمر ببقرة من نحاس فرحميت ثم دعى بها وبولدها فألقاه ما فيها فالسلام عليها اسمدوا حذر قالت أبي حذر الله يحذر الله يحذر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى ابراهيم عليه لما القى ابراهيم عليه السلام في النار قال اللهم انك واحد في السماء وانا واحد في الارض اعوذ بالظليم فطرته بي حسن الحسن عن غيره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حب الله عبدا ماذا يفعل ان الله يحب فلانا فاحبه فيقبله جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فلو يحبه اهل السماء ثم يوضع له القبور في قبر الراوي خالد وسايد انه ان الامر يبدا بجبريل ثم اهل السماء فالله في السماء سبحانه وتعالى ثم ينزل الى ما ينزل كما ينزل ربنا تبارك وتعالى قال قادرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحى بالامر تكلم بالوحي فقدت السماوات منه رجفه او قال رعده شديدا او فطر الله عذاب اذا سمع ذلك اهل السماوات صوقوا وقروا للديج تكلم سيكون اول من يرفع راسه جديلا ليسك يكلمه الله تعالى من وحيه لنراه ثم يمر جبريل على الملائكه وكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فابته جبريل بالوحي إلى حيث عمره عز وجب هذا هو ضعيف ولكن له شاهد بمعنى للصحيح سيادة إن شاء الله من بغي أن يكون هذا والذي قبله من ادله في نوع الدله اللي هو في تصريح بنزول الامر من عندي ونزول الملائكه من عندي الى الجنه وهكذا